يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 إنه سميع قريب ولو ترى إذ فجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوس من مكان بعيد وَأَطْلِقَ كَفَرَوا بِهِ مِنْ قَبْل وَيَخُذُون بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيد وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْل إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مريب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 يا ايها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالد غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فان الناس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 119. لكم الحياة الدنيا ولا يضرنكم بالله الغروة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب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 وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواقر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار نهار في الليل وزخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قمير إن دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير حسرك عن حسرك بغلية ضغاتني اللحاد فعون كميدها يعشر ذي إنوسوا عليك Kono zabsan al-tafsir Qur'an-e-Karim ka Sada hi Allah wa tan aydud bu ka ko ban yahai. Aya dolni ya fartanad bu ka Kamida min surati Saba. Aya dafariyatom nadni wa kuwiyai. Kamida min surati Fatir. Siral aya min surati Saba kamila. kamila. شيمكن صدق يا لواسن كاس ايات بوككودين تم بو يسله جيدا عشر كلمه مانجيشه هاي غير الله ده سوره ده سوره توسا واسيره تفاضل نعبدك يا مكيو وكاسوركم تكينا انا هو الشيء كارلا يعني اغلب الاحوال مرمر لكن أغلب الأوقات سدع يتبنكي سنة أمك المكرمة بعد النبوة والرسول ككسوكنا ألا اللبرنا يي سبحانه عز وجل أسماء ديساء سفاة ديساء أي أهل اللبرنا مركي اللبرتينة مدينة التي تشريحها باللوضي مركز عبادة ليس كلها زميه قال تعالى خبئوه يلقلوا عازرا أيها الرسول الكريم إنما وحكل ماها أئذكم أيها الناس عن وعن إدنك وانك سردت له دمانتنا وعن إدنك وانك يا واحدة بخصلة واحدة هل شكليتها عن إدنك وانك هل كان يا أن تقوم إن أتقاذن لله ايباوين درتئوك عبانو وحال اعمال سمعينيسان اولان انه انه قد سامد ايباو لدا ليه وحال الله يسفره وحاود ان عمالك وصدق الله في قوله وما امره الا ليعبدوا الله مخلصين لهجي حدام اخلاص اشركوا الرؤيا وسمعه وسمعه ماجي زوقا ليس كوحن مرك اي بلولدان لهين وا لوغي خااديه عذاب مدن اج كل كم ديكليه تليين كو من سنه ايام ما نينكو تقوموا إنا اشيت تاكنو في جميع اعمالكم وحلوا وحقد غمنهسان ضمانتيس بالله من اجل الله ايبو وين درتي ما فينا يينكو لا فاللا وا أو واحد يبغى ذا؟ أجمع عني ما اللوجيرا يسيرة صلاةنا واجرا ليس فردا لا يسقى ربنا واجرا كل كويحي بفقول لا يسقى دونايو يا وحي وذرها لا يسقى دونايو أنت ما مرك أتجوزنا إنسان إلى أقع أنت أكليا ثم تتفكر ثم مرك هذا بدترت شو تاين تتفكر ما ميومز قالينا بحل فكرة يا أواب نبي محمد لا أمدان الله صدر عليه سلاة و سلاة ما كان يقول هذا أن ما بقى الدين كانت سوقها شي شيء لكن تدخل لنا لا أي يقيني أيها وحال لغوانين أيها نبوضه ويصده بعد أربعين عام رأيتني عفرتن سنة كذلك أي نفن نفذ باللافاتي بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق يخبره قدالنا سنن مدي بلا واسه بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فانذر ملك افرتسنك هور نكان عدين جوغي شله لو يقيني ما بينالوها ما ا ما جبل جام بوها عوها كشما كانت فكرتين قدين كان له شي حرفي ريسي وقوف شو كان ده شي sitä ei tapahdu, kun kävelemme, niin kävelemme, niin kävelemme, niin kävelemme, niin kävelemme, niin kävelemme, niin uuhu niin kävelemme, niin kävelemme, niin kävelemme, niin kävelemme, niin kävelemme, niin kävelemme, niin kävelemme, niin kävelemme, niin kävelemme, ما يهمنك عديك أنا، مركان صدامينه، قلادي آخرته، عديك أيسا، مركو حيالي جيرس دميا رباب، بيج إنسى الحارة كل شو منك أنت ولا قليل كيلين، مركو أجهيلي لا خلاص ما، يبندك خلو على شو تورة، نقال ليش قديم، ألوغو كان لجنك مع ما، نيم حق مل محمد جليلي، فرالي سلكين، كيسني ما بريجي أوري جيلتي، حتى عن كيسني ما ما الله سامعش inta <tuh> lagatoora ninka ku dinayni ma jiraa gamaa ninku jeedara ma ala boo ku fuuriye meshajo uto agray kana wa ku waabiree damuna ka yartay balad tii noo wadimay wadimayno markaa dadu waxa jooga wadaballe waay kiciyal taagi jiray jiray idan كل أرنتي مصلحه لو دم كل كان يراذن الباب كاس كعفده حرمك كوياله قف كسو غل قفكه او غورهيا ملأ لو غفونه حتى دون حدان غرتي ودي بن ما حيلن و اقول له و اقول له و اقول له تمني لما قميل و شرفك قبل الحجر في محله حجر الرسوه كميش الله دغه ان هي ديمك يسيهلته كل كان لان يا يا جريمني مو، والخواصين واي، أي عمو أكون خايسين جريتني، وعلى جل الباق كاسنين كصوغلان نينكا هنا يمحمدو كليه، وشني لباتنجر، وعند الله هذه، كل خير أركف رح الله ما حاجة شيء، محمد شيء، لكن خلاص مركي هي أم يا قواني ماذا يا دجانا ماذا يا خياري ماذا المين يوبليه؟ كل شيء لا أركي الوصي نخذه نيجا كصو هذا الامين وكلنا نقبله ونرضى كان صو قلي أمين ونيجي لديه جلي كل شيء بديجنا واقوله أنت يا لوريشا اللي ما تنجروه وعايشو تفاحيد أنا انا ما تنجري سبيت نجروا واي إني أسدامين ربا مشاكل تعليم واي كل شيء دايما من الله عقل تذات حكوينا يا حبي وحينا لما جارين لكن إخلاصات كل دقيقة واحد يجري ما قاشوا ينوح هذيل شيء نجاح ما رأى والدك روك نجاح أحد على القصارة كنت لا أكل هذا يتبع في هذا الحال أفر سد الحاج إذن سدوا كلكم أيام إنتين هذه السلة قادمة قاعدة اللقودة قال لزنة أما ما شيء كنا ضد هذا أنا أكون نضاء أنا هذا مركب لا سنتين أما ما كان قال سدا أنا لبشي سنة صوحة أمي اللعنة جعله مركب لكي تاريخ دي سريقينين مركب المبوضي رسالة دي. وأبناءه واتوب وشهيدان وأرداه بالله كله واحد لجوه وعليه مساري خليني كنديف على الله راحوا أفرج جل لجوه ما الله دجران صل لجوه الله با حتى قفقي جرانت عن قفيعني آفرج جل إسقافي يا رب فقد الله باز توفيكم عمرا من قبل يا فرات آخره إنت عندنا في نميري قرانيم مان إنت عند عدينا جوبي هم علي علا هم كذبنا مش ثم قولو قاتل ما تأتيه مصرية دبته مثل سمة خجل قال ختافكروا مسك على كشقيسي وحنكون في كركن كل وقت ما بصاحبكم إن صاحبك محمد ينكون سجناء من جنة والي حبايرة ووالية وريرة إنه سقبين أو أخيار قبل أنت هو يه أقول إنه هو ما هو محمد ماها إلا ما إلا نذير تجمعهنا وعقل لكم إذن كو إذن ديقائية وحو إذن كالدلائية عذاب إذن عقاب من مأديمكنا لإذن كو إقاب رب لا إذن حمي لكريم عبار هي عذر إذن عوالات إذن خصري بالقريب دعون دوفان إذن لإذن كو دبرقوينين آخرين عذاب أبدا إذن جهنم أيدا المضانين إنتسوا يا مكينة وكا مركز فرشتي خصوصا والسلام ما سلاهم احد اي وانا في امد اولى ما دام وما الذي بان لدى الانجابينا هي اولى الذيه بسك خير ينت سفير قد كانوا مصلحين تا تو... اي وانا كشجاي ا العمى بسك قولاي اسمج ايلك اي رسل اي نبيان اي صالحين اي اولامر اي وانا كشقي من الاسلام يخدمنا ان إن هو ما هو ما عندك أغلق الله إتمايزان إلا أن جيران دجا دي لكم إذنك أيوه إذنك دجا يا بين يدي شديد عذاب سديد عذاب ترى أنتم صن ما إنه إذنك دجا يا أما عذاب قديم هذا دقيد مر كل خير عذاب قديم أيو أن أيوة يهود دعا الكفر والمعاصي بين اللوذي ردو فهيك كل ما كحر وضلال إن هو ما هو ما إلا نذير ديا لكم إذنك إذين دعايا بين يد عذاب عذاب فكث إذين دعايا سديد دارا قلوا عتر على صبر إنما وحكل ما أئلكم أيها الأمة وما فيها واننا بواحدة بخلة واحدة هل شيئا كريج ينذنك واننا يا وحنا ويا شيئا أن تقوم إن الجوزتين في جميع عمالكم عثمانين يزيد ما أنت إذا إلاه لأجل الله إلى درجة مرك واحدا إلى درجة أصمين كبداية مثنا الله باللباقة وفردا مذنب ثم كجزل تتفكروا حسب كرتان وتاريخ نيزر رعد زوبنا مرخودا شل جب باللباة إلى مركين نبوذ باللباة زاي فلينا ذوها وح واحد الليلة أول تأبأنكروا هني ميسان محفوظ إلهي لالي إله أيه قبل النبوة فيها أما بعد النبوة مع صوم النهضي حملا كعاجا إنهم بايعن إن كسور الجري ثم كجدار تفكروا فكيرة ما بساعيكم إن إنسابكم كسرن رسولكوي من جنة حبيرة وحوليا أو النوع طاي مدنا لماركو إنه وما هو سبحانه ما هو إلا نذير تجمعنا وعقل لكم إذينك أيو إذين دجايا فما إلى الفيزة أيو إذين كدجايا ودايا إذين لايا فين يداي عذاب عذاب عذابورجس أيو إذين دجايا شديدين دارن كل ما سألتكم من أجله فاياه هاي إذين كده وعذاب هاي إذين كده ومسألة هذه الأخيرة تي أدون هاي ذن هربجوا وحدنا وسذين كلا يعي ملاركا حول ما دونها نجم الدونه هي فقرني ما دونه على المصاريف يا دود ما ما يتبعوا ملا يتلكم اجرا وهم تدوب ومعك دينك شاقفك توقف في عينيه هناك لك ويه رايو هناك نوصنكوهاين او سنواحدكو دبا وادين قلوا حاسر هذا صوب بنوشه وخا جيد كفود نو غايو لو غباناي حديت هي نكان تعود يدينته وشيغا تلوكو أزوة سديد الخير نيتي انت آياذي يوح اللقضيو ليلة انسو اللقضيو حسك شيخ الجول بكاسي عامدين مثل كركا كساري وحيلاذي وعذي وذات وحيثي اوضبني يفاتي سوما كركا ذاتك إن حذال لعلابو أم لعذاديو يعني هذه بينا وحي بكادا تاحب دعوتاي ودين الشيخي تدكات كم نتهاي إحدى هذا اللي حالة لقبتها في صغيرها قبلناك كدهونه دينت هذا المديفة هات ومدى الدين تواقضة نيسى هذا نقهن نيادية لا نيسى لكن مركاتش كلها بتدامتها دي دينت وادي هو ذاك وحق السيئة وضميسة نادي يا يا أما عاش إنهم الشيخي أما كتاب انتو قالوا حق نادي مثل كان أبلاعي هكذا مركز دعوة دعوة أسلوك يا ذا كل وحاة يا صباني ما سألتكم أيها الأمة تديهو إذ ورسلمها من أجل الحلق دعونات المرحبة أقاد وإذ ورسلمها أقاد فهو القرآن كان إذين شيئا لكم أذيك إذكاله أذينك على شأنك نوسى أذينك على شأنك لي على مساري أنا حذكم من النبيين وأنتم حذين من الأمم حذي النبي إلا إذن تلحق لها إذن أنه أكيد حذي أنه أحق لها أمدنا يا شك إذنك أي أنتم حذي من الأمم نصيبك إله إقدره أمدهان وإذنك وأنا حذوكم من النبي إذن نصيب هذا الشيء يبحانه وانه قلت لك أحد إذن شكا إذنك إذنك إذنك إذنك إذنك أمده بوضو فهو لكم إذنك إذن, إذن سقنادي بايعي مركلة ديك وحنا بارس الدين يقولون نو سعيد، النجا ن هذا إن ترد حس كم طاي، إن أجري إلا على الله، أحكي إشرف أي، النبى الرسول إجا بيجي، أي صادري، أي هولجلي، أن الدنيا أخرها، أباك يقربها، حنا ببيان لغادو، فوق هبور يساقينا ننام أمبرل، أمبرل، أما دكان، أما, أما, أما تجارا ما، ماكإنتاج عسكري هاي محل شوي دينا أنا بديش هقا أجريه أبلجوك يا ما إلا على الله أبوينك والكما أذكرهم كذونا مرة شوي دينا وادمات عقلك الصعداء كسردر سوي خسر لوجي ما كسرنا وادمات هاي من أجريه على الله كل حد أنا بلجوك يا أبوك كيسا وهو إبنا على كل شيء وعلى أركب لما أنت كيسة شهيد إبنا على حنا يوم أذينك هي آنك هي الدعوة هي قوم إليكيسة هي واحدة على يوهنا يوه. إبنا وآخر سنة وكتصونا ملك توجيهات خيابك لأرك انت قول اسكتب إيماني قولوا عاطر هذا صوبنا بنا لحظة الأمدة إن الرب هل يقضي فوقنا بالحق عليه علام وقوم حق يوجنا اللي على ملغيون ويا لا قصروا قوم بعنا الحق هو باطل بعض الكلوا بول عوصون مركب مركب بول عوص على مللا جل زي كنون يقول لفتو عصور ولا شيء كاسوا حدخل كرانا إذا هذا الحق جيري يعيش إذا مدنا قادل خو لا علم ولا سمو لي بالله روتورا قال يقوف قروا البوتك لكن حقا مركو يما دم إستائك حبرت اسمك مدعو وصدق الله في قوله بل نغذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصف كل حقين هو كنون بل نغذفه بالحق قذيفة كنوني قال لي وحن يبقوا فيها على الباطل كركان وقال لفنا وحن لنفهم دائما وأبدا البعضين يتقدم على العقدي كلكم هناك ناس عرين ما أدري كا كنّي سوا كانوا زمانا ما ضحبوش اسمك رافعين كرا لكن هذا الحق جيرين رافعينك انتوردا وبرفلينا حقو حقوك أبوقة حقوك أبوقة لكن مركي كنّي ما ما يمان كرا مايا ما يمان كرا كل كحقين واكلون بعض الفين واكاس ما شقيين قل وحاتر هذا إن الرب أنيقى الرب يغذف واقنا بالحق يو على الباطل يكوغنا اللي علامو الغيو وحق صويقيني قل كمين الحق جوغ باطل اسمتها يكره وحن ودمانا كدفة لمننا سلحة باطل ودمانا جيت كان من النورانا بمشيئة الله وأونه يعني لكدفة لمن قل وحاتر هذا ما توجيه هذا البول أوامر قل وحاتر أصوبنا جاء الحق حقي يمد نبي محمد عليه السلام فيعني نبي ورد قرآنك يا يمد ما حد حقي يمد وما يبدؤ الباطل باطل ما ممكن كروا أما الحقي ما ممكن كروا وما يعيد حضوب باب قل بربريينا ما شاء الله بني وفعلا ما الله بني آية دعمر خيسودرت حديث ما كتاب إلى يوم هذا بل كلا كتم بعض الوقت السلاح واقوت السلاح انتو كا انتو كجرة انتو كجرة انتو كجرة انتو كجرة كجر. لكن ماشي وركان لغو يري مكة المكرمة ما انت اصلاق بالله الى يومنا هذا اهو شارله، وما يُعيد صنق المها خدي صوبانه بعض اللغو ساقين قلوا حاطر هذا صوبانه حين ضرلت حدان <متحدث> لوما أنيجا فإنما وحكلماها أظل وحنوله ماي على نفسي فسمو ضاري لم يدع لومي تمضي كذا شادوني آخره كركي جوهانا هنيك على هنيك ويديم يجاو الله جباي وينيت تقيت حدان هنونا هنون كوحش ألا ماها حلميلا لجهلا وحجك سميده كيبي أهنون لجهلا سكرالجو محله إله بحية سبحانه وإني تديت هدانا هنونا فبما بان كو هنوني وحي وحي يوحى وإوحي إلي اني ربي ربي القران كو يوحي لي اان كو هنوني قبل القرآن هذ كان بن لمده امرك النبوات تيم درسات تيم اقرا باسم ربك تيم حق يبا لك العدي فهمت لك العدي قسن كو أما قبل الوحي إنسان قرآن كإيمان وأحيانا ربي خسول في سكونه ما حكمه نحن عداينا يوما قسدي وحال وكذلك أحيينا إليك خُرحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والعلم إنسان وحيان كويمان إيمان ما لغورين كتابنا ما لغورين ما كنت تدري ما الكتاب والعلم وحال قيوري تزقصي والحزم فوجدك وجدك ضالا فهدا كله أبهل شيئنا هذا هو أحبك عنتك وغجر أي أنكو حالي أو مركات أبكو حنولي وهو وجدك ضالا فهدا إذاً في الدائية وحديك اللب اللافتي كنب اللافتي أما أنت يقول رئيسي اسم أمي بوها أم دون الله مدها وكقبسنا وإلحبا إلاشنا وإلا إني أحبته أن أمي بوها أمي بوها إساقبا قرآنك كهر وحول السعودية مرد وما كنت بجانب الغربية إذ قضينا إلى أموصل أمره وما كنت من أشاهدي وما كنت بجانب الطول إذ نديناه ولكن رحمته من ربك قال أمرك إن حريشتي إباء وطمد ومدان إيا دلكان وإسن الله دورتي وحينا اللي قد جيك إسنه حقا هكي ومدينة حقا, ومدين حقا جيك وإذ استغيثت حدم حنونه فبما بان كوينه القرآن يوحي اي وائوداي الى يانيكا ربيانيكا ربيي انه الله والله هو الذي حدث كلهم و قريب الودا دومي تادو حمسيدوي هي تدك الله في قولي ان الله قريب من المحسن هذا حداليبو مظهر من مظاهر القيامة. قلنا للمشركين تأمر بالبخالدن. أدونك مركب الجوع إن آخري جديد يجرين كفى آخرة تجأنا. أدونك ربنا يلين. ومركبك تجأن دعيرة الإيمان. إيمان هي تكلف. هي إبرة ضاع. أنتي إن أدوني يلين. حق آخرة مضاع جلتما. لاش هستكلف ما كلك مركب آخرة تجأنا. هذا في نارك. كنتين أوجادين. يلين هذان كنت ذلك. يا قال تعالى الى وجهه ولو غور اقرا ايها الرسول الكريم اركله اذ غور اي فزيع اركغي دونا او قبورته ماركي لا بخو كو قيامتي دخدو ايي كعفنايا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قبورته ماله هم جوغ نكار انو دخداي كان لاسو كيه ما وعد الرحمن وصدق المرسل من قبورته لا سو wujish ila khura u ya baywa akhyartu warkana a gaar tiisayna ay rusulsha fi zalainda rumtuu dayi halka markii qaburti laga baa argege cayin qoladaan muuminiinta amarka gaxayeen maajibaaba ku tala gashan maayiga ku tala gashisnay way yakowa وقال إنسان ما لا وحن عور أو أسرهم إثنين كنا ترقص إثنين مركز ولو جورا ترى أركيل هاي إذ جورت هاي فزح فلا فوته أفجع دارج جحاننا أراد يأوزها دولا يعني أو عن كن هي كل كارجج حال و أو خذ نبل جيران ما لا يجاد يا ما كسر نفر للي إيش ساكر يا وحي الله قري ما لايك إشلك حين أي محكمان إلى حيوكين أي فكاس أي قال قرينه هلما الذي عتيب وحي وادي درسي واكنا أبري جي كولد وجاءت كل نفس معها سائب وشهيد ملك هو جامنا وقرها يا كذلك كسود جاءت كل نفس مع سائق وشيء كلكم يا بنا وحل كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم عدي كلكم يا سو ملك يا هذا قال قرين هذا ما لدي عذ حقك بايمانا الغيا في جهنم كل كفار العني من نائل الخير معتد المري الذي جعل مع الله إلها آخر، فألقيا في الأداب شديد. فكنوا لمن إذا فلبوت فخشى الله فكذا أينجين أيواخذوا اللقب مجرمين من مكان مل الله قبنا قريب حماشيك بعين بودو حماشيك بعين بديار اللوجاء ما كمل لي خوش نبل جنا أيقالوا جنا في من الرميين بس القرآن كأن أول sasukan diidnay qiyamadan diidnay xaray wixii waraan u diidnay hadaan rumayney kulka salaayri anna sidaba lahum ugu sugnaanaya atana wuso iiman qaadasho ay markaas iiman qaatan min waxa ka inna la qaato cidi diiiman ka goob iiman hagee joogaa adunyada iyana agee joogaa aakhira kulka wax adunyadan la cidiisa adunyaa qadamat Kolka iiman tii haddu حتى هذا الله عيسر حتى كمسو الله عيكاركي وانا كيف صدابة لهم وقصوا ناناية التناوس اي التناول الإيمان إيمان قادشه من مكان المال لقاته بعيد الإيمان كبكفه آخره حتى نوقد كفه يقول بانيو ديني بيه إيمانك أي ديني من قبل هذا طهر سيقادنين يقول آخر الجولة هو يخذفون أي قنان وكا كرسون بي غرينو قيامو ين اوغي اي مجي ثيرهت وي بانيه وي يغلفونا وحيقنا بالغيبي وعقرسون من مكاننا كغري فعيدن كفغو ادونا وادوكاتي جوكين اخر وين غارينو بعيدا اي كوور بئين ولا وراي رجعت الى ربي ان اللي عنده لن خصم حق هذان ثقالا اوتيا من مال وولد حق ولا حيجي kalkaa aakhiraa iska hukuman jiray kankan nimankii iimaankii ay isku dayeen ee la yiri meshii ma joogtin kaas -ka sida lokala kala teeday arag waxii la kala teeday bainahum mushrikiinta iyo baynama Iman aris allyastaa huna jalaay wa marka asaakhiraa joogana iimaanka jalaay ee loo so waqti isla ma كل قلت سيدا لغو سميي المشركين تا أبصال وصاد دمانتوا لغو سمييي كما سيدا فعيدا لغو سمييي بأشياءهم يقصى من قبل هذا كثير وحي قالها إلا ماذا سانا لغو سمييي وقال لك أستوى فرعون بالله فلما أدركه الغرق ذاتك مركو لون يمين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين بحال الآن حدا وقد عصيت قابلو، وكنت من المفسدين مرهدا نحن على هذا. إذا سئلنا قولا كسب مركل يابان الدنيا كغستان، هل أجد أن كل رفض أيامنا وديجين؟ فلم يكو ينفعهم إيمانهم لما رأوا بسنا، لا ينفع نفس إيمانها. لم تكن امنت من قبل او كسبت في إيمان خيره. يمان كوقت يلي هدا الجولة كما فعل. تبي اللغز من ايه. يا علم بخ أسرقها إلا من من قبل هذا كور محجرينهم يلا كانوا في الدنيا الدنيا الجدة وحيكون آنجلا في شكل آخر يا بعض يا حساب يا جزء يا جني النار شكي به كغبن مريبي وين شكي وين به كغبن؟ الو عطيل ما سألتكم إذن ورسنها من أجر أجرة العمل أم جرناة أم حولة إذن ويدينها فهوا قرانك لكم منك عيسى إن أجريا ما أجريا هبل جدك يا ماء إلا على الله إبوي نكركي ما عانى أحد كله واحد دنيا وآخرة مدنك مدنى وهو إبوي على كل شيء وعلى أركد ما أنتي كركي شهيدٌ ضال كل وحاترا لنا ان الرب هنيا الرب يقضي هو غنا في الحق فمتي هو غنا هل يا الله مل الغيوب اي علا قسنوا قنبنا كل وحاترا ترى الحق فمتي عديتني وما يبدي من موقنايو الباطل او وكجرنا باطلا موكن ما يا سنم يا شركي يا كفر وودمات وما يحي صونن قن مايو كل وحاترا إن ضللت حدان بادي يوضا فإنما أكل ما أظلوا بادي على النفسي نفتعد ببكاد أن أبادي يوضاي وإن اهتديت حدان هنو نسي فبما أنكوهن نشاي يوحيوا وحي يوضاي إلي أنيقا ربي أنيقا ربي إنه ربي سميعا مغربا وقرتي من مكان المال قريبا حباشه وقالوا إلى ذلك أمنا رمينا إي حقا وأن الناس لهم وهم أغسقنا نعيه التناوس إيمان قادسه من مكان ما لقاته بعيد كفر إيمان كميسه لي وقد وحقبنا أي كفروا ديلا به حق من قبل هذا كور هو يغذفون أي جنن بالغيب وحكا قصوني نقول من مكان مالباك جنن بعيد كفروا أدونك أي آخرة جنن وحيل التي بينهم موسيقى إنتا يوا بينما إيمان دعدي أن يشتهون الجعلايين كما فعل سدي اللقو سميين لأشياءهم بحفرأيك اللمدع من قبلها الدكور إنهم كانوا في الدنيا وعقوها أنجلا في شاك بل كان قدر مريبهم وي سورة فاطل سورة شمية سدنادو ترسكي سورة دعا قرآن كريم كأوقاك ومي وقال يا طبان يا فلا فاطر وصورد سنئيا صدناده الحمد لله فاطر السماوات كلمة زي سوردك كلمة فاطر كلمة زي سوردك وصورد كلمة زي سورد الحمد لله فاطر السماوات هيدا هورا كدرت فطر وحين نري تحمل معنى لبا معنى ثئان واحد كس لحن بارسانت الخلق والإبداع ومسوح لأومو لا بالله بدون الاومى لا بالله ترى اللاغو ريني غير صابت. انا غير مثال ثابت انا هرت الله سمي قدني وغداني في هندس نقو جانكوين ينادوا يسكه كل كربي سبحانه وعز وجل قوم كوجان يسغا اومي فتي ان أوم لا مؤمن كدا شينا لا مؤمن لا لما مؤمن كرجي بو سبحانه فركا كلمه فاضل بيكون سورة هذه بدنها اللي في سجيت إنك أسود دقي متى سبحانه وما كرمو كرامه كوكو نورا دلناه إدنا صدق يا ثمان سن لكن باللابا صدام ما كيد باللاباتي إله إجراه إنتي وداعيتك وصدق يا ثمان سن أسمع كوكو نورا سورة هذه بدنها أسود دقي كم وأربعون سورة هذا شنيا فرت أيدهدو سورة فاتورة بالله واتنا أبدا وهذه السورة وعن سورة د تكون باللعبة يا بسم الله أبا وين المجيء مجا عقيم مجا بدن مشكلة اللي الرحمن عاريس قلهم كولا جاردن عاريسة الرحيم مد قارهانة وين كانوا ميسير على وآخره جن عاريستنا له اللي على لبعده عاريس بله الله نمجي زي أي مشكلة الله أن مشكذا يبان خب اللي في سورة الحمد لله وعنوا جينيشاً سورة ذو وقرآن كالسورة ديسة كاملدة أيها أليها الحمد لله قبلها فاتب فاتعادك هو الحمد لله رب العالمين سورة الانعام بعل الله الحمد لله الذي خلق سماواته والأرض واجعل الظلمات والنور فما الذين كفروا بربهم لأدلوا سورة الكاتفة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له العواجة سورة السبع الحمد لله الذي له ما في سماواته وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير سنتنا الحمد لله فاضل سماواته والأرض جائلين ملائكة رسولا ولأجنحة مذنى وثلاثة والربعة يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء غديث سنتنا سورة الظور وكلمة الحمد لله كبل الله فتا واشن سورة المكية وحيك جواب يشاء. خووبيه دادان waxay uga jawaabeysa ila subhanahu azza wajalla namuujin badan oo an lakubi kariib oo an isa gaay musn heli kariin ayo onkisa ku galadaysi kaw nima tul ijaala nayira wa samaytu nasamayye kinagu nasamayye irki musamayye يا ربكي يا ولدي وحين أصمي سكرى قدام بوينوسا ميي، كان كاس مركزها نعمة الإسعاد وعوى يوحي برهم أي الرعيب هذا الدنيا أخرى لفضب سعادة أيضا ونقل قصية قولك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإسعاد قولك مركز أنت أصول نعمة قولك أن الله ساري نعمة هذه البناء أترة للمقبلتي هبيكو لما الليلان وإن تحذو نعمة الله لا تحصوها حداد بروها قدوا إيه بأي ذنكو قال لديتي كون لبتران مكو بي كرتان محاين لا قدبون الحمد لله كلك هو اعتراف نعموين كاتران ضدان أنك جوابينه كلك هو تلقين من الله عز وجل أنك محمدنا قال الله يعلم الله أحوال بي قان وأنتم لا تعلموا محمدنا قال كلك النعمة لا إيه بأي ذنكو قال لديتي إيه لا قدبون أنا روشي وحال لأن ليري قولوا الحمد لله إله كلك كلمة الحمد لله تمدنا سبب كي ألالبوم هذه النعمة سيقناها هي, هي التي لي إذا انقفك الله أمانا وحلوه أمانا وإن محقق إياهاي بل إلا أمانا معها وحنجر يقفن وحظاءهاي إلا أمانا معها إذا وحلوه أمانا نعمة الإيجاد والإمداد ونسعادي يمركي غير الله أن الحمد لله بإلهي أن نحن محوقتين ولا شيء قولوا وحاترادا الحمد لله محط حيودانطاي إيه أبال شيء قد الله قرلوا عابدالي محونك يا شيء فاضل السماوات إلى اليال أبو روس باللابي والأرض وليال اليال أبو روس باللابي وما فوقهما وما بينهما وما تعتهما انت قرفوسا أما دعوة الجردة، أما هوسك الجردة، أما كرك الجردة، أو, أو ماي سانو كي ياسي، الله جاعل الملائكة ملاكتك عند جوف الرسل، كون لا تروا الله يصدف من الملائكة الرسل ومن الناس خصوصا الله درى ملاكته يالله سوديرا رسل البشر يالله سوديرا كل كون لا برسل، ملائك وملائك وحيفي إيبكك كنا، كلنا بشر لا تكفي خدامه كل كقواس معه مر ككواه نو كنا الكواه ن البشر كي عيني جرسين عين جايل الملاك إلىه ملاكتك بيجي خصولا كواه حاجة باللقد ديره وريه جنيحتين كرببا فرفر هما هكا يزيدوا إبواء كرقيا في الخلق أبو رضا ما يشاء يبرين ما يقربوا له يا ستة مائة جنع احبقوا له قربوا له إذا يزيدوا إبواء كرقيا في الخلق أبو رضا ما يشاء وحئوا الرواب إن الله يبوه لنا على كل شيء وعلى أركضا ما تذكر كيسا ما يفتح الله لناصي من رعلا حياتها عقيدا يتوحيتي سيشو أكتاكتي أره أحد قالنا إيسا الله الرؤون نافعه وحدي بوحين نافعه إبكالي يتينه ياه ما يفتح الله له وحي أوفره للناس داد أوفره أمير رحمة النحريزة عافماديو حولئيو مقعيو وحولبوان نحريز فلا ممسيكا وحقبان كلا لها النحريزة سمجر وما يمسك وحيس إبقى بتنا فلا مرسلة أحد ديري كلا وحي له لغو يبوكو من بعده حد يبقفت كجدال واحدي كره ما جيرو حقيقه ال وهو وهو ابيكليزا العزيز الله دوملي سكا هذا الحكي ما مول وانا احسن امورتي بالو حدا كسر راتليا يوحناس صورتي وامك دلا لا حد لا مركا انت حق جديدي يا أنتي فما يصير لولا بوركنا وكثير يا أيها الناس دلو صاد حصة نعمة الله برواق وعليكم كركن برواق جي بالإيجاد والإمداد وإن أمي هذا باهضنا إن ذينما يصير نعمة حصة سوحنا بالشكر وثنائي عليه ما هذا؟ هذا عندي الله يا أمان أمانتين كل أمانتين صرفت أولئي أمانك إذ كتال كحوسة سؤالة بعد ذلك خل من خالق وهو حبورا مجرى فيل الله أه وحن إباهين ووحوما مجرى حتى نأمدك كتال يرزقكم من إذن عمتصية مجرى ون إباهين من السماء الكر فابد كسية والأرض للك من إذن كصبحية مجرى الجواب الله مجره حدوثا جري اوخب النماذي عدقارتين وحده قاتل لا إله معبودنا مجره بحق ان يقول عابده إلا هو كان رازقا خالقا موغي أحد قال أول عابده مجره كل ما قاتل جريتين إلا رازق خالقا رسالة هنجره أساد قرن إنه كان لديه عبادا مضيئا كيف سيديه توفكون الله إذين إلي. تصرفون عن فهم العقل حبين الجراثم، وحيدين كي لا يدين دي دوامة. الحمد مهد لله، اللهم خلق الجبال، اللهم فاطر السماء، حريال أبوري، فالأرض حريال أبوري، جاء للملائكة، ملائكة خيالي، أسران قوة الله ديره، كل أجمعتهم كرب ببو صعبة، ما قن الله بالله كرب فزولاته سداسا صدع ده الرواء أفرا أفرا يزيدوا إبوا كربيا في الخلق أمدو مراعي غيرك أمي ما يشاو أنت أورهبو أيو كربيا إن الله إبواين قدير الله ود بدن على كل شيء وعلى أركام أنتي كركي هو أول ما يفتح له يحيي بفوره الناس دلو فوره ومن رعمة نعيش به فلا ممسكا أحد قبنك لا مجره فلاحا فحمد ذي إباداتك وما يمسك هي قبطور حمد ذي كميدا فلا مرسل أحد درايا له كي إبا من من بعده إبا قبشنيس كذلك أعلمت إبا قعندفه وحو قبطي الدرايا وكفر مرودين أيانا مجره وهو إبا قليجيب العزيز اللا دوما ديسك هذا العكيم مامل ونحسن المرتبطان يا أيها الناس فلاو تذكروا وعاد حستان نعمة الله فبوين برواقه بيسا وعليكم كركين برواقه هل من خالق وحوم مجر أن غير الله إلى أهين يرسوقكم إذن عن درسية من أسماء لا إله كلم يدلقوا عابدا مجر إلا هو فبوين مهانا فأنا كيف صدابة تنفكون حق الله يذينك إليه ويكذبك هذا ما بالله ما تسوبنا عليه الصلاة والسلام اصبر كلنا ايو حنا ديك يا ديباتو يا ديبين نور لا كامبيلابا على اسلام ايسلغا سوغارو ان ديباتو دان لوغو اييل تيلا تفسينا او صفر اوار كارينتو اني عادتاي قال تعالى ابا عين ويكذبوك حتى غير فقط ما حلبات كذبت الا بني رسول الله من قبلك أما هذا الحمرة إذا أفلق ساحر مجنون كذاب لأولئي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك هذا الله و هذا الله نفسه ساحر صاحر أو مجنون انت كوريسة لم تبلغوا فقد كذبت إلا بينئي رسول أخيار حقه يبلغت لي أيام من قبلك ورسول الله كل قارنتنا إب يودمان إذا وإلى الله إب وين أجي لا إلى غيري أكل وركي طور أيات ترجع الأمور تلاقي إلى الكون لونك أيه أقولك قولها خصوصا عدالزي والله أبى المرينا يا دينك رزوز أنا والله دين أبى المرينا يا فاسدير كما سبقو سندل قاتل سندل قادو مركز أصل ولاه الله وحدنا إن جنر الله يا أيها الناس تلو صعودا تعي إن وعد الله سبوح رب يوحي والجزاء والحشر والنشور والجنة والنار وحن ايه بشيغي حق كل سوق كل كنذا كدردرسينيس ففلا تغرنكم ايام كل الحيات نور ادنيه وسيزه بين ادني ودسوكين بل يسكنكين بهن ان هو كل كايينين عوارين او ايذين وقال لباذ وخر خلدان ايبلس فلا يغرنكم يوسنيدينكم بالله اي بوينا حلميجه هي دنقافيشه هي دراعات فينانتيز الغرور الشيطان وايدينكو غفو قاله اركي لايدين ده قاله يا عافيماد لايدين سيي ان خال لايدين كياي اما لايدين تبر لاي هاي كانوا ابنيسيدينكو فلا يغرنكم يوسنيدينكم بالله وحدنا وقتا إن الشيطان ملعون لكم إذين كددك أدو والصغير قورا أي إذين يساق فاتخذوه إذين كياشا أدو والعب كعرارة إلى كما قنقلة والكسباب إيا إنما وحكلا معها وحوها الجمالية حوية مالور دايا وحوية إنما وحكلا معها يدعو شيطان حوية ليا فزبه قربك الرعي يكونوا هنا يا هذان درت من أصحاب السائر نار تهور إذا أنت كوجي إذا هنا يكمل نغلان بوه يراي هل جازوك حكومي ياي بشهم بوه حلم دونات الذين واه كفروا حق الدين لهم وحيله ألا ب النار شديد درن والذين أخيارته آمنوا حق الرميء عملوا عمل فلي الصالحات أمار سو بنا لهم وحيله مغفرة جنب دين وحيداً بأي قلان لو دايو قلو عابل اقلو عزارة من لا لو عقاب لواي دين ايوه آجل أبالك كبير وينبا و ايوه كذبوك ايوه الرسول الكريم خدر قراشي كباني سي فقد وحدبا كذبت رسول رسولي الان لبانية من قبلك قديق هورتا فلست اولا رسول كذب رسول لبانية بعد وإلى الله أبوينا ترجعوا لأينا الأمور تليها اللمانتوب يا أيها الناس تضوصاد الله أنت إن وعد الله إلى وحن شيئا أيها وآخرة شيئا أيها حق لبصغا وكما الضمبي سوي فلا تغررنكم بين إذن كذين ويحق إذن دافين الحياة والدنيا هو سيسي فلا يغررنكم يا كروسا كذين بالله أبدا بعد معان في حلم كيسا الغرور إن الشيطان سيدان لكم عدو العل فاتخذوه إذن كبكت عدوا العل إنما وعك لنا ما يدعو وعك ليتس وعي حزبه وربكيس ليكونوا إليه النغضان وقويا رأيان نتيجة لدمب في أصعاب الصعيد نارته رأيس إنه دك هذه النغضان الذين كفروا حق الدين لهم إليه هذاب ألا شديد إليه اقوال الشيطان اقبح من الذين اختاروا امنوا عقرهم اي يعملوا امل بلد حسانات اعملوا ونبذنا لهم عليه مغفرة تدم بال يواجرن بالجد كبير هو فمن زين له سو عمله فذي قروب الذين كفروا اللهم على ابو جدي شيطان كواه وقول كفر كي كي كي كي كي يا معصيه يا ظلم يا طلالك يا شاء يغون قال تعالى الى او الى فمن گفت زين لا قريه له يسغ سو عمله املكي سيح ما يكفر يالله لك لا قريه او فراه املكي سيح ما وركي ان حسنا مد وانا سيء من يا ليس كذلك فانسى قلبي ليس نور انت وجيرو فها يا سماك سمى أنا سمين أيه إشكوني الدنيا مايا فين الله يبويني يغلوا وانوا ميا من قبكو يشاؤه بدونه إنه روميو ويجي يبوا هنونيا من قبكو يشاؤه إنه هنونيا دونه فلا تلعب فبنية ينتجن نفسك أذكى نفته لا ينتجن عليهم تعالى ذكرك الله حسرات يلاقوا ما ما أقوى أنظرك الله كقوم أيضا فين الله يبوينا عليهم نوأ قنبضا بما وحي يسمعون سماين أيان اللي دارين دا ودا والله إيبا ويل أي الذي الله أرسل دراء الرياح تضيل دراء فتوثير تضيله وحي في حسى صحافا دراء فسوقناه وحورا بنا إلى بلد مغال أي أنقو ورابنا ميت أباروه وقال لي Fahriina, Kagadaluan Oreina, Bihi, Bihi, Annukua, Ravin, Mägäläda, alarda arda Lurka, Damautia, Arda Lurka, Damautia, Arda Lurka, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, sida Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, Damautia, يريد مدربة العزة تشرف هذا دون إيسا قيمه إنا ديالتي فلله إبكّل عباله العزة الشرف جميع سألنا كل ما شاءت كدون الله يتبال لكم شيئا كل عزية شرفية قيمه الله معا له قال الإيمان الصحيح والعمل الصالح كل ما شاءت لا تمادي أيضا إلى أكثر قيمك يا ناس ومحترم كده والآخرة قد عند الله يكون ناسا إليه دوين أسعدوا أوكارا قال الكلم أريه الطيب ونحسن والكلم طيب توحيدك هي وعفيا يا فلغير هذا الكلام طيبة كاسأب أوكارا أنا قال والعمل الصالح عمل خصوبا يرفعه كلمة طيبة أقالا هنا واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكلم طيبة هي صلاة خيرك هذا تنوى كلم طيبة تنوى عمل إذن هداد إله إلا الله لا إله الله تراهي أساداً تكمين يال لا الله إلا هذه قاضي وأنه أقيني وعالغة في عن قرآن كذا غرينا هي توحيدك إيافك واحد كشيكا يسير في عن عملك صالحة قاضي كلك عملكي بها قديدة بسكي بها ويشة أقول له أرداء كلمة إذن يا كليمك طيبك لا بد من كلام مرمى سند رادد مركز جميل علق آني أغريه آمنو مركز ليلا عقد دم بيا وعمل صالح كل كله بدنا اللجوء للهذا كل كا كليمك طيبك إيمانك عملك صالح أنا ويش كلور دايلو جينايو والعمل صالحه عملك سو بنبه يعرفه كليمك طيبك أبا والذين أرجاش يمكرون سيال يالها قرصا توم عليه أذاب النار شديد درم بيالاق تي كل ومخر أولائك هو حق يا دينته يا سالخنت يا نبيا شا من جحابنا يا حجرته ودولان هو حجرك يبور يجود بركونا والله أبوين خلقكم وايد أمي من تراب العرو أذوق عادم أتقبل هتين با أغلق أمي ثم كجدار أنتي نكلا فرع من نطفة أعنب الله إذن كومي ثم كجدال جعلكم إلى وحوه إذن كأيالي أشواج أن نحيك لدوله لدقي ياللغوضة وما تحملوا ما هو ريسته من نسان مدله ديك ورات الله وما ندسه إلا بالعلمه وقال إبقوه وقاذي أي كؤه وما يعمروا إلا ما من معمر مدل عمر سييو يا داراد ولا ينقص الله من عمره مثل عمر قابي عمره سيل ما ديمه إلا هذاكلا عمره سير أما كلا عمر جابية في كتاب كتاب جدي أيورك أصوي على إن ذلك كتاب خضردة هيفرنتس على الله أبوي نكره يصير واقف ودايو وما يستوي جن معه البحر لبذا اليوم وذيها دناها أبدا لا يقدر يكو معه وما يستوعبها لولا بديه هذا مثلا، كل ما سبب له فائدة هذا متمكن في أنا اللي قبل لونه اللي جاء، أذن مدعانا فرات حفظ ما شراب عبيتان كيسة، أمرك بيع تعليه وهذا متمكن أبدا من حضاره إيجاج اسمه الأول كل كريم. و انا حق كل خير اليوم ومن كل فرد يجيو كوي و يجيو معانا يكووا بده دنانا تاكلونا من هيل طريا بشبع كلون هي ويدينا لغا هلا قدنا لغا هلا وتستخرجوه واحد كلا بعدا الجوهر في اللمبال الفلك مراكيبك في بحر جديد ما وآخره مقبلة يجيره سبحانه يدوسه جدا أو على بغداد يدوسه جدا أو على فساد إشفقك على دلائلنا إذا إليه لتبته من فضله تغلي بأركب ذاته على لكم مدينين إن إن تشكره محملا إبرو مع نقض قدر إلى دقيست يوجوا أبوه الليل قليا الليلة هذانك وفي النهار مالنتكود هذا قليا فيزيد النهار بابذانة يا وينغصون الليل بابيرانة يا ويجون النهار هذان مالنتي أبو قليا في الليلة هذانك الليل هذان بابذانة يا وينغصون نار مالنتي بابيرانة يا وسأخبره أبوه خوف لديه عشام سقرأ على بالقمر ضيع كل مد لارك وقرأ يجري ويسكا سحونايا حكا دمالة بانجر مالة عباين مالة اغا مروحية بانجر مالة يجري ويسكا سحونايا يأجلين مدل انت لغاقارو وصمان الله قبطي وحاق يبال لغاق عابو وأجل الدنيا أجل يضا لماذا تلو ذلك مامورك الله يدين شاقي احاق سمي يبا الله معبود عطا له كلي يبايزكال ذلك احاق ساوحو مامولي فاللهم معبود قبل و بعد لا رب لكم اشترك الربوبيه ولا الوهيه الاسلام لكلي باره الملك وقرنهم والذين وحس اتدوا طغيزا ويرهيزا إسان عبود الانس الله دبا من دونه اي ضويناتك ما يملكون ما من قدمير حطحب تمرت ما تدعوهم لا يسمعوا مغل مايان وجامده دعاءكم يرمضينا مغل مايان ولو سمعوا حتى مغلان قولي قطاي ما استجابوا هورا مايان لكم إذنك إنت هو أدونك أولي وحلو دواقعي هول ماهي وأنا ليس كتفا صعدا ويوم القيامة قيامة هذا تهذا وكي ويسبدلي يكفرونا ويديد دونان في شرككم شركا قد ادونك اوو سميسا و هي ديتو انا كنومو ايدان سمايين ولا ينذوك كو ورم ما يوم مثل خبي حقوقا الا بالله منها او كو ورم ما هيتا ما ولا ينذوك كو مورم مثل خبي حقوقا الا بالله مثلا وات وليست نجع ساسونه سبحان عز وجل كو ورم فمنعت سجينا الله قرحي دغوا اسغا سوء عمله عمل كيسيح ما اللو قرحيي وفرعاه عمل كيسيح ما واركي حسنا إنه إياه مدوان أكسا كمن ليس كذلك من لمدوان ميا فإن الله يبوين يظلوه الميا ما وعاو يشاء إنه إبال الميا دونه فيهدي يبوى هنونية ما وعاو يشاء إنه هنونيا دونه فلا تذب نفسك نفتده ينتجي عليهم مشركين تكورك الله حسراتهم قومهم إن الله إبوينا عليهم وأقوم بذن إما قففك أن يصنعون سميني والله إبويه الذي أحده حسر الرياعة دبيلات دراء فتصير دبيش وحي كحسى صحابا دارو فسوغناه دارو تبع نكحينا إلى الملد مجالا نكحينا ميت هي غربتها الهدازية فحيينه وانولين به غربتها على الأرض الأنكة بعد موتها حتي أباره ذي خقضال كذلك صدسة النصور صبح انتينون من أعطي مناحي من كان هذا يريد منذغب العزة الشرف فلله يبويناني العزة الشرف جميعا ممتل ولا ينالوها إذا ذي ما إلا أولياؤه إلا أولياء ذي سأينباك وحيينكو قالا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح إليه أبوين يسعد الكلم أري أقرى أطيب ونكسن أفرح الله قادوا في فرعان أبو أقرى وحانا قضوش والعمل عمل كأسالح ونكسن با يرفعه كلم كطيب كأقرين والذين وعى يمقرون ما مرأي أسيئات الحمانيال فهم إليه عذاب, عذاب شديد دلن. ومكر أولئك هو أغار طوضا هو مكر يابور إياه حلاقلي والله إباوين خلاقكم أيها الإنسان إبايدين أومي من تراب الحرو ثم كجداد من نطفة دعان ثم كجداد جعالكم إباوين وحويدين كيالي أسواجا لفنوحو ددك إيا الله بوضا وما تحمينوا ما هو ريساته إلا أقون بيكوه رئيستي فلا تلوه مناعي داشه إلا بعلمه أقون بيكوه داشي وما يعمر لما إمغسية من معمارين مد لا إمغداري ولا ينقصوا اللهم من عمره أما إساق أما مد كلا إمغسية لقابي لما قابي إلا حديم من إمغداري أما مد تصغير وجاقي قص عمري دق في كتاب كتاب بغدي اي لمده ماكو ذلك ارنتسنا هل الله يذوبينا كركي يصير موكو ضد وما فما يسوي جن ما البحر لماذا بديها لناها يقول لنا سكومد ما حاله من كان عدل من معانو فرات اكبرش ادو معو صاحب الوض مايه شرابه ابيجانكي فهلاكنا ملح ونرو نسبة إعلاء أن لعب كرينا وكرينا ومن كل لماذا بيامد له تأكلون وحاس كعونتان لعن منهل طريق عصوبة وكلونة من الله يبعث كعونتان وتستخرجون وأدنى اللب بعدان حلية الجوال تلبصونها هذه العلتان وترى أحد الكيس الفلك مراكبت فيه بحركة قديسة مواخرة هي ذو الجيسة اللي تبتغوا هنا فيها ثلاثتان من فضله تأخذها بين مال ولعلكم كل كذا المدنتينا ان تشكرون الله احمد اي دوغ مهدمغوا يوري جوي دوو خوليا الليله هذينكا في نهاري مالينت غودهدا ويوري جو نهار مالينتي بوغليا في الليله هذينكا غديسا وسخر اتبو سالي الشمس خر كل مثلكم لو ضودا كميله يجري واسونايا يا يأجري لما يجري مازال لغا غارو يجري سيأجري مثلي من اللعاقار مصمن أباك من اللعاق مجاوبك داركم أحد كسى دياري و الله معبود أقع خبكم إسعائي له كله الملك فقرنوا سجناتي والذين وعد أدعوهم عبد الإنسان من دونه أبوين كسر ما يملكون ما أنت من قدمنير حب كلفت تمر تكوب جارا ما أنت أنت تدعوهم حداد و لا يسمعون مغل مايا دعاكم وعدينا ولو سمعوا حتى يمغلانا ما ماستجابوا خوارا مايا لكم في دينك واليوم القيامة قيامة المالين تادانا يكفروا لا بيدفر دونال بشرككم وحد يبلوا لا جسال ولا, ولا ينبئك كما ورموا مثل خبيل وقال مثل أحد لمدة إيبا وصوحك ويعيوض وقو ورما مجيو والله أعلم